الواحد القهار العزيز الغفار مكوّر النهار على الليل ومكوّر الليل على النهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأبرار وإمام الأخيار وقدوة الأطهار بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة في الله تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا الطيبة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا تعالى ومع اللقاء السادس عشر من سلسلة دروس وعبر من قصار السور تحدثنا في المرة الماضية والمحاضرة الأخيرة عن السورة التي قرعت القلوب بأهوالها وأفزعت الأفئدة بمعانيها إنها سورة القارعة وهذه الليلة سنعيش مع سورة أخرى من هذه السور المباركة الكريمة إنها سورة كما قال أهل العلم توسطت سورتين تكلمتا عن الدار الآخرة ومما ينبغي أن ننبه عليه عامة المسلمين وخاصتهم في التعرف على معاني آيات الله تعالى النظر في مواضع السور وترتيبها في كتاب الله العزيز فإن هذا الترتيب أيها الإخوة يساعد كثيرا على فهم الآيات وما جمع المصحف الشريف المبارك هذا الجمع العثماني المبارك بهذا الترتيب إلا لحكمة أرادها الحسيب الرقيب هذه سورة سنعيش مع آياتها هذه الليلة سبقتها سورة تكلمت عن الآخرة سبقتها سورة الزلزلة ثم جاءت بعدها سورة القارعة والحكمة في ذلك أن الله تعالى بيّن في هذه السورة الكريمة السعادة السرمدية والنعيم الأبدي والحياة الحقيقية والرسالة الكبرى التي ينبغي أن يُعنى بها أهل الإيمان والتوحيد إنها سورة قليلة الآيات عظيمة المعاني والبينات إنها سورة العاديات وهي سورة مكية نزرت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولا سبب لنزولها على الراجح فيكون نزولها ابتدائي قال فيها الرب العلي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا بدأت السورة المباركة بهذا القسم العظيم يقسم الله تعالى بهذا الشيء وله سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه لكن اعلم أن الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم ولذلك عرفوا القسم بقولهم أنه تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة والمعنى أن الله تعالى إذا أراد أن يؤكد شيئا فإنه يذكر معظماً من خلقه بصيغة الحلف والقسم من أجل أن يؤكد المقسم عليه هذا هو معنى القسم فلا يقسم ربنا عز وجل إلا بما هو عظيم وليس لنا أن نقسم إلا بالعظيم تبارك وتعالى فهو يقسم بما شاء وليس لنا أن نقسم بما نشاء بل لا نقسم إلا برب الأرض والسماء قال ربنا عز وجل قل بلى وربي لتبعثون وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلث بالله أو ليصمت وصح عنه أنه من حلف بغير الله فقد أشرك وفي لفظ فقد كفر وصح عنه أنه قال من حلف بالأمانة فليس منا وصح عنه أنه قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله كفارة على هذه اليمين الشركية والقسم بغير الله عز وجل نوعا من أنواع الشرك إنه شرك في الربوبية وهو شرك أصغر لكنه وسيلة للشرك الأكبر بحيث لو أن المقسم اعتقد جلب النفع ودفع الضرر في المقسم به فإنه ينتقل بعد ذلك من سوء إلى أسوأ فلو أن إنسانا حلف بالولي يعتقد أن الولي يفرج كربه وينفس همه ويجلب له النفع ويدفع عنه الضرر ويسبب له حمل ابنته أو صلاح أموره أو تنفيس كروبه معتقدا ذلك في هذا الولي فهو كافر كفرا أكبر ومشرك شركا أكبر مخرجا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز الاعتقاد في جلب منافع ودفع المظار إلا, ممن إلا لمن وفي من بيده ذلك وهو الله تعالى فهنا يقسم ربنا بهذا القسم ويقول والعاديات ضبحا والواو هنا واو القسم وهي تجر الكلمة بعدها وأما العاديات فهي جمع عادية وهي المسرعة فما هي هذه المسرعات اختلف أهل العلم رحمهم الله في بيان معنى العاديات ولكن الجمهور جمهور المفسرين وعلى رأسهم عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والشنقيطي وابن كثير وغير هؤلاء من أهل التفسير والتأويل أن العاديات هنا هي الخيول هي الخيول التي يركبها المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى ليغيروا بها على أعداء الله عز وجل والعاديات ضبحا وضبحا مفعول مطلق وهي الأصوات التي تخرجها الخيول عند العدو في الإغارة على العدو كما قال أبو السعود في تفسيره رحمه الله تعالى فيقسم الله عز وجل بهذا النوع من الخيول والعاديات ضبحا يقسم بالخيول المغيرة على أعداء الله التي يركبها أولياء الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله يقسم بها في هذه الحال التي تعد فيها وتحمحم فيها وتضبح فيها إذن هي خيول عظيمة إذن هي خيول كريمة أقسم الله عز وجل بها لأن العظيم لا يقسم إلا بعظيم فهي خيول رفع الله شأنها وأعلى قدرها وبين جلال مكانتها والدليل على ذلك أنه أقسم بها بل وذكر أحوالها في هذا العدو وفي هذا الجري في الإغارة على أعداء الله تعالى فهي خيول اتخذت ابتغاء وجه الله لنصرة دين الله ولحمل أولياء الله ولرفع راية دين الله عز وجل لم تتخذ هذه الخيول مباهاتا ولا مفاخرة ولا مخيلة ولا مفسدة ولا بطرا ولا رياء كما هي شأن أكثر خيول هذه الأمة في هذا العصر وإن لله وإن إليه راجعون فإن اتخاذ الخيل على ضروب وعلى أصناف إما أن تتخذ الخيل لأمر مباح للركوب وحمل الأثقال وإما أن تستعمل الخيول في محرم كان يتخذها الإنسان للمخيلة والمفاخرة والمبهات أو أن يستعملها في كبيرة من كبائل الذنوب كأن يستعملها في القمار أو في المراهنة أو ما أشبه ذلك وهي كثيرة جدا. أو أن يستعملها في الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى ونصرة هذا الدين والعاديات ضبحا جاء في مسند أحمد بسند صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة الخيل ثلاثة فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطاء فرس للرحمن هي التي ترتبط في سبيل الله تعالى فعلفها وروثها وبولها في ميزانه وفرس للإنسان وهي التي يرتبطها صاحبها ويبتغي ما في بطنها ويعرف عز حق الله عز وجل في ظهورها ورقابها فتكون له سطراً من الفقر وأما فرس الشيطان فهو الذي يتخذها صاحبها إما للقمار أو المراهنة فقلوا لبالله قلوا بالله. هذه الخيول التي يشتريها كثير من أمراء العرب بالملايين من الريالات مفاخرةً ورياء ومفسدةً وبطرً وافتخارا على عباد الله أو ربما استعملت من أجل الدر در الأموال المحرمة عن طريق هذه الشباقات وهذا النوع من العدو الذي يعد في حكم الإسلام أنه ميسر وقمار هل هذه من الصنف الذي أقسم الله به هل هذه من الصرف الذي أعظمه الله جل وعلا إن كثيرا من هؤلاء لو أنهم دعوا إلى اشتراء مثل هذه الخيول لإعلاء كلمة الله او لصرف بعض الأموال التي تعادل ثمن هذه الخيول وهذه العاديات لنصرة دين الله عز وجل في بناء المساجد وربوط العلم والمدارس الشرعية وإعزاز الدعاة والعلماء الربانيين ما فعلوا ذلك وإنما يشترون هذه الخيول بهذه الأثمان الباهظة التي والله إذا تطلع الإنسان إلى الأرقام وإلى الحد الذي وصل إليه بعض الأجاود أجاود الخيل مما ممن اشتراه بعض العرب ممن من الله عز وجل عليهم بالأموال ثمن هذه الأجاود يطعم بلدا كاملا وإن لله وإن إليه راجعون وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة الخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر أما الأول فهو الذي يرتبطها في سبيل الله تعالى في مرج أو في روضة فلا تأكل شيئا إلا كانت له حسنات حتى ولو قطع الطيلها كما قال الحبيب المصطفى فأكلت يكون له بذلك حسنات ولو أنها مرت على نهر فشربت ولم يرد سقياها كان له حسنات وأما الخيل التي هي ستر للعبد فهي التي يتخذها لقضاء حاجته ليعمل عليها وأما الثالث فهو الخيل الذي يتخذه رياء وسمعة ونواء لأهل الإسلام والعاديات ضبحا وجاء في صحيح مسلم من حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم ومعنى الحديث كما قال النووي وغيره أن الخيل مباركة أن الخيل مباركة وأن البركة في ناصيتها إلى يوم القيامة فهي تستعمل في الغزو وينصر بها دين الله تبارك وتعالى الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم فلا ينف... تنفك البركة عنها في الغالب فإذا قال قائل فما هو قولك وجوابك عن الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم ففي ثلاث في المرأة والدار والفرس فالجواب على ذلك كما قال الإمام النووي أن الفرس إذا لم تتخذ في نصرة دين الله عز وجل في القتال فإنها تكون شؤما على صاحبها وقال بعض العلماء بل هي التي تكون غالية في ثمنها تكون غالية الثمن وقال بعضهم هي التي تكون بطيئة السير هذه قد تكون شؤما على صاحبها والعاديات ضبحا يوم أن ركب الرجال العاديات وضبحت الخيول بهم وخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم يريدون نشر دين الله عز وجل في, في تلك الأيام وفي تلك العصور كانت رؤوس هذه الأمة مرفوعة وكانت هذه الأمة عزيزة يوم أن اعتزت بالله عز وجل فأعزها الله ويوم أن انتصرت ويوم أن طلبت النصرة من الله تعالى فنصرها الله عز وجل على أعدائها من ذا الذي رفع السيوف من ذا الذي رفع السيوف فوق هامات النجوم ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا وإذا لقينا الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا لو حازها غير المسلمين لصاغ منها الحليه والديناره والعاديه ضبحه ورضي الله على الامام الهمام والعامل والعالم العامل والمحدث المجاهد عبد الله بن مبارك يوم ان ارسل برساله الى الفضيل بن عياض في السنه ال77 بعد ال ماذا قال له فيها يحظه على القتال وعلى أن يلتحق بركب الرجال وأن يترك المحراب والسواري قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخلو فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم نمير وريح عبيرنا غبار السنابك تغبر ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح ومصدق لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب فتعظ الفضيل رحمه الله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا قال الطبري وهذا أيضا قسم من الله تعالى قسم من الله بهذه الخيول والفاء للترتيب والتعقيب والعاديات ضبحا فالموريات قدحا بد أن نشير إلى القول الآخر الذي قاله علي وابن مسعود رضي الله عنهما في أن العاديات هن الإبل لأن السورة مكية ولم يشرع في وقت نزولها القتال في سبيل الله بل قال ان العاديات هي الإبل ولكنه قول مرجوح على الصحيح والعاديات ضبحا فالموريات قدحا وهي الخيل التي تقدح بحوافرها إذا ما عدت تقدح بحوافرها إذا مرت ومست الأحجار شرر النيران والعاديات ضبحا فالموريات قدحا ويرى بعض العلماء أن الموريات قد حاء هن الفرسان إذا عادوا إلى بيوتهم فأضرموا النار من أجل أن يأكلوا وقال بعضهم بل هو مكر الرجال وهو قول ابن عباس وقال بعضهم فالموريات قد حاء فالموريات النيران في قلوب أهل الحروب ولكن الصحيح مختاره ابن كثير لأن السياق يدل عليه وهو أن الموريات قد هن أيضا الخيول التي تقدح بحوافرها إذا ما جرت شرر النار والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا قسم آخر من الله عز وجل بالمغيرات صبحا يقول مجاهد وقتاده وابن عباس وغيرهم هي الخيول التي تغير على أعداء الله صبحا في وقت الصبيحة أقسم الله عز وجل بها فالمغيرات صبحا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر طلوع الفجر إذا أراد غزو قوم فإما أن يسمع لهم آذانا فإذا ما أذنوا أمسك عنهم وإذا لم يؤذن أغار عليهم صلى الله عليه وسلم فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقع ومعنى أثرن به نقع هو الغبار أي أثرن بحوافرها غبارا إذا ما عدت وإذا ما جرت والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا تثير بحوافرها الغبار لشدة عدوها ولقوة هجومها ولشدة اغارتها على عدو ربها فاثرنا به نقعا فوساطنا به جمعا اي اذا عدت وجرت حتى توسطت جمع الكفار كما قال قتاده رحمه الله وقد يكون جمعاء إذا اجتمعت كلها ويكون النصب هنا على الحال المؤكده. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إذا توسطت جنود أهل الكفر وتوسطت جيوشهم ولم يخشى فارس هذه الخيول من السيوف ومن الرماح لأنه يقدم روحه على كفه ابتغاء وجه الله تعالى لهذا كله أقسم الله عز وجل بهذا الصنف لكنه بعد ذلك يأتي جواب القسم والمقسم عليه ما هو اقرأ الآية بعدها إن الإنسان لربه لكنوت هذا هو جواب القسم وهذه زبدته وهذا هو المراد من تأكيده لأن هذه الأقسام المتتالية ولأن هذا الحلف المتتابع أراد الله أن يؤكد هذه الحقيقة والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعة والقسم يفيد التشويق كان يقول لك القائل والله ثم والله ثم والله تنتظر بعد, بعد ذلك تنتظر جواب القسم إذن أصغي لهذه الأقسام الإلهية سمعك وأرعيها قلبك وكيانك ما هو جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود وكم من مؤكد قد أكد هذه الحقيقة من حيث اللغة فهو أولا جواب قسم ثانيا أولا جواب قسم ثانيا أن الجملة أكدت بإن التي تفيد التوكيد وكذلك اللام إن الإنسان لربه لكنود والإنسان هنا عام وقد يخصص منه بعض الصنف فما معنى كنود كنود بمعنى كثور كما قال ابن عباس وغيره وفيه قول آخر أنه الكنود أي الجحود لنعم ربه إن الإنسان لربه لكنود أي أن الإنسان, إن الإنسان لنعم الله عز وجل عليه لجحود فويجحد نعم الله عليه وينسى نعم الله تبارك وتعالى عليه ولا يذكر إلا النقم والبلايا قال الحسن البصري إن الإنسان لربه إلى كنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعمة ربه هذا هو الإنسان الكنود إذا رأيت شخصا لا يذكر إلا النقم ولا يذكر إلا المصائب ولا يعترف بنعمة الله فاشهدوا له بأنه كنود تقول العرب الأرض الكنود هي التي لا تنبت شيئا ووجه الشبه والتشبيه ظاهر فإن الإنسان الذي لا يعترف بنعم الله كنود لا يأتي منه الخير يقول ذنون مصري وهو أحد السلف الصالحين رحمه الله تعالى كنود بمعنى بالمعنى الذي قال تعالى كما في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر يجزع ويتضجر ويتأفف واذا مسه الخير منوعا اذا مسه الخير واتاه الخير من الله واسبغ عليه انواعا من المال فانه يمنع حق الله الذي في هذا المال ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا الخير منوعا ان الانسان لربه لكنود وهذا كقوله تعالى فاما الانسان اذا ما ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم إذا كان في نعمة قد يعترف وأما إذا ما ابتلاه ابتلاه بسلب هذه النعمة بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثم والأنفس والثمرات ماذا قال وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني ربي أهانني أنا لست كريما عنده فهو لا يعترف بالنعمة إلا إذا كانت مسبغة أما إذا أصابه الله تعالى بأنواع من أنواع الضيق ضيق عليه نوعا نوع ما في رزقه وهذا قد يكون له خيرا له كما جاء في الحديث القدسي إن من عبادي من لو أغنيته أفسدته ومن عبادي من لو أفقرته أفسدته إن الإنسان لربه لكنوت والإنسان عام ولكنه قد يخصص لأن بعض الناس من ليس بكنوت بل هو يعترف بنعم الله عليه وهذا يأتي في القرآن الكريم إن الإنسان لربه لكنوت لأن الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسننسره لليسرى وكقوله تعالى في الشح وأحذرت الأنفس الشح لكن مع ذلك قال وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فقد لا يتصف العبد بهذه الصفة الوخيمة وهذه الصفة الذميمة القبيحة أن الإنسان لربه لكنوت كثير من الناس من هذا حاله وهذه طبعه إذا كان في النعم يعترف بنعم الله وقد ينسى لكنه بمجرد أن يصاب بمصيبة وقد يكون ذلك بسبب ما قدمت يداه فإن الإنسان كفور جزوع هلوع منوع كثير التشكي كثير الجزع يحسب أن الأمور هملا وينسى أن الله عز وجل كل عنده بحكمة ومقدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده لخبيرا بصيرا فالله تبارك وتعالى يعطي الرزق لعباده بحسب ما يحتاجون قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لخبير بصير فإذا ما ابتلاك ربك أيها الإنسان بينضيق عليك في رزقك فأعلم أنه ابتلاء وأنه قد يكون لك فيه خيرا فإن كثيرا من الناس قد وسع الله عليهم في الأرزاق وحسبوا أنهم على شيء ولكنهم في الحقيقة في شقاء وفي تعاسى فليس المال هو كل شيء في هذه الحياة ليس المال هو كل شيء في هذه الدنيا نعم هو عصب الحياة ودفة الحياة وسبب عظيم من أسباب السعادة إذا أحسن الإنسان التصرف فيه لكنه لا يكون كذلك دائما ولو كان المال سببا رئيسا في السعادة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى البشر فلقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي مات وعليه دي لكنه رهن درعه عنده إن الإنسان لربه لكنود جحود وكفور وغير معترف بالنعم وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد إنه على كنوده وإنه على جحوده وإنه على كفوره وكفره لشهيد بلسان الحال ولسان المقال وعود الضمير هنا مختلف فيه فمن العلماء من قال إن الضمير عائد على الإنسان وهو قول الشنقيطي وابن كثير ومحمد بن كعبن القرضي وغيرهم من المفسرين قالوا إن الضمير في قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد أي الإنسان على, على ذلك لشهيد على كنوده وجحوده لشهيد وشهادته على نفسه بلسان الحال بلسان الحال بفعله أو بقوله كقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فقد يشهد الإنسان شهادة عملية وفعلية على نفسه بأنه جحود وأنه كفور ولا يلزم من أن يشهد على نفسه شهادة قولية فإن الكافر الذي يشهد وجود الله أو, يشرك مع الل أو يعبد مع الله غيره قد شهد على نفسه بالكفر بهذا العمل وكذلك الذي يشهد نعمة الله عليه قد شهد على نفسه شهدت عليه جوارحه ولسانه لسانه يتشكى, يتشكى وقلبه يتضجر وفمه يتأفف وكأنه هو المصاب الوحيد في هذه الدنيا بل بعض الناس من تجده في نعمة ويرى أن هذه النعمة نقمة وهؤلاء هم, ممن هم من شر المنازل والعياذ بالله يكون في نعمة ويرى أن هذه النعمة نقمة في حقه وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وصنها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أما القول الثاني لأهل العلم فهو قول ابن جرير قول ابن جرير وقتاده والقرطبي والثوري أن الضمير يعود على الله أي إن الله تعالى على هذا الإنسان وكنوده وجحوده شهيد ولكن المتأمل كما قال ابن كثير للسياق يرى وقال أيضا الشنقيطي قال ذلك في إهام الإضراق يرى أن الضمير يعود على الإنسان لأنه قال بعدها وإنه لحب الخير لشديد وهذا في شأن الإنسان وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أي هذا الإنسان لحب الخير لشديد ليس المعنى لحب الخير لفعل الخير يليته كان كذلك بل لحب الخير أي لحب المال لأن كلمة الخير في القرآن قد يراد بها المال كما قال الكبير المتعال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ومعنى خير هنا الماء وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال لشديد يحب المال حبا شديدا كما قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كثير من الناس الدنار والدرهم قبل ولده وأبيه وأمه نعم يحب المال أكثر من حبه لأولادها يحب المال أكثر من والديه بل يحب المال أكثر من ربه وخالقه ولذلك يفعل كل شيء من أجل المال فالذي لا يزكي حبا في المال هذا دليل على أنه يحب المال ولا يحب ربه لو كان يحب ربه لأدى الحق الذي عليه في هذا المال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 هذا ما كنستم لأنفسكم هذا ما ادخرتم هذا ما جمعتم في هذه الأرصدة هذا ما جمعتم طيلة حياتكم في ليلكم ونهاركم هذا ما كنستم لأنفسكم انظروا إلى هذا الأسلوب الذي كله تقريع وتوبيخ هذا المال تقوى به يقوى به جنبك وجبهتك وظهرك تعذب به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من النار. فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كلما بردت أعيدت له كلما بردت أحميت وأحمي عليها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب مال لا يؤدي منه حقه إلا مثل له هذا المال يوم القيامة كشجاع أقرع كذكر من الثعابين وذكر من الحيات له زبيبتان والأقرع الذي لا زغب على رأسه من شدة سمه له زبيبتان فهو آخذ بالهزمتي أي يأخذ صاحب هذا المال يأخذ صاحبه من شدقي وينفث فيه في سمه ينفث من سمه في هذا الرجل الذي جمع هذا المال ويقول له أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك أنا مالك لماذا؟ لأنه ما أد حق الله عز وجل فيه بحجج واهية إما أن يقول لأنه لا يوجد فقراء من الفقير في هذا الزمان أو أنه يقول لا علم لي بالزكاة فيتجاهل حكمها ولا يأتي إلى أهل العلم فيسأل عن التفاصيل فيها فتمر الأعوام وتمر السنون والأيام ولا يؤدي حق الله عز وجل في هذا المال حتى يلقى الله تعالى تاركا للزكاة فيخسر ويندم ولا ينفعه سمة الندم وإنه لحب الخير لشديد قال الشنقيطي والذم منصب على محبة المال إذا لم يؤدي الإنسان منه حقه هذا هو الذم وإنه لحب الخير لشديد وقال بعض العلماء إن المعنى وإنه لحب الخير لشديد أي أنه حريص على جمع المال بخيل به والمعنيان صحيحان فإن الذي تجد في قلبه حبا كثيرا لهذا المال فلا يفكر إلا في المال إذا ما أصبح يفكر كم سيجمع اليوم كم سيدخل إلى الصندوق كم سيضاف إلى الرصيد لا يفكر في حسناته لا يفكر في لقائه لربه لا يعيش إلا لهذا المال فهو عبد الله تائس عبد الدينار تائس عبد الدرهم هل يحمل هم الدين هذا الرجل؟ هل يفكر في آخرته؟ هل يفكر في قبره هل يفكر في حشره ونشره لا. لا, لا, لا لا يفكر إلا فيما زاد وما نقص فيما دخل وما خرج فالذكي عنده والناجح في حياته عنده هو الذي جمع من المال وجمع الثروة من أصنافها وجمع وكنز وإنه لحب الخير لشديد إي والله إنه لحب المال لشديد ويليته يحب المال من أجل أن يستعمله في التقرب إلى الله تعالى لكنه يريد أن يبخل به يريد أن يستعلي به على خلق الله وعلى عباد الله الذين يتسلطون على أموال الناس فينهبون ويسرقون ويختلسون ويزورون كل هؤلاء يعبدون المال كل من قدم مصلحته وكل من قدم جمع المال على أمر الله فهو عبد لهذا المال إياك أن تكون منهم فهذا الرجل الذي يدعي أنه داعية إلى الله ليذهب ليخرج فيما يسمونه في سبيل الله فيذهب ليترك العمل ويزور شهادة طبية ليستظهر بها إلى إدارات الضمانات الاجتماعية من أجل أن يحصل على هذا المال عن طريق الكذب وعن طريق التزوير فإنه في الحقيقة يعبد المال ويخدع نفسه يخدع نفسه والمؤمنين إن الرجل الذي يقدم الفوائد البنكية على الفتوى الشرعية الصحيحة في التقديم فيأكل هذه الفوائد بدعوى أن له الحق في له الحق فيها وأنه سمع من قناة اقرأ المفتي الفلاني قد أجازها فإنه يقدم المال على الكبير المتعالي إن الذي يترك صلاة الجمعة ويؤثر العمل على آداء الواجب في وقته ويؤثر جمع المال فانه يقدم المال على أمر الله عز وجل وهو في قلبه نوع من عبوديته لهذا المال وسوف يندم وسوف يخسر لأن هذا المال لا ينفعه وإنه لحب الخير لشديد إنه لحب المال لشديد لأنه لا يفكر إلا في ذلك ولا يسعى إلا في ذلك بشدة الوسائل والطرق وإنه لحب الخير لشديد ولكن هذا المال إلى زوال ولكن هذا المال إلى فناء ورحم الله من قال رأيت الناس قد زالوا عمن عن لا عنده مالوا ورأيت الناس منفضة عمن عن ليس عنده فضة ورأيت الناس قد ذهبوا عمن عن ليس عنده ذهب. وإنه لحب الخير لشديد ولذلك نبه الله تعالى على أن هذا المال لن ينفعه وعلى أن هذه الأموال وهذه الثروة لن تدوم له بل سيقبر عاريا ويبعث عاريا ولن ينفعه هذا المال إلا إذا تقرب به إلى ربه قال صلى الله عليه وسلم يوما وهو متكئ في ظل الكعبة والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال والذي نفسي بيده هم الأقصرون. هم الأقصرون هم الأقصرون قال أبو ذر هلكوا وخسروا من هم يا رسول الله هؤلاء الذين يخسرون صلى الله عليه وسلم قال الأكثرون أموالا الأكثرون أموالا هم الأقصرون ثم استثنى وقال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا, وهكذا. وأشار إلى الأربع جهات يريد بذلك الحس على الإنفاق من هذا المال في سبيل رب الأرض والسماوات والأغنياء يدخلون الجنة إن كانوا من أهل الجنة يوم القيامة بعد فقراء الأمة بخمسمائة عام إذا أتوا للحساب قلوا لهم يمين لشمال ماذا الحسابك انتباه لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كل درهم دخل إلى جيبك تسأل عنه بل تسأل عنه من جهتين من أين اكتسبت من أين أتى من تزوير اختلاس ربا أم أنك تقول ما الكفار حلال كما يقول بعض الناس واللحية هكذا إلى صدره ما الكفار هم محاربين للإسلام كل وهذا من الضلال بمكان وتسأل من جهة أخرى فيما أنفقت لماذا اشتريت هذا لماذا أنفقته في هذا السبيل لماذا أنفقته في هذا الطريق كل شيء تسأل عنه تسأل عن العلم عن الشباب عن الصحة عن العمر تسأل عن هذا كله من جهة واحدة عن علمه ماذا عمل به عن شبابه أو جسمه فيما أبله عن عمره فيما أفنه إلا المال من جهتي من أين اكتسبته وفيما أنفقته درهما درهما ودينارا دينارا فهل سيصيب الإنسان إذا أجاب وهل سيجيب الإنسان إذا سئل الله المستحان نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استعمل أمواله في طاعة الله إنه ولي ذلك ومولاه وإنه لحب الخير لشديد إذا حذره الله تعالى ونبهه وقرأ سمعه وقلبه مهدداً له بأنه لن ينفعه هذا المال ولن ينفعه حبه لهذا المال بقوله بعدها متهدداً ومتوحداً أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم هذا الإنسان الذي هو لربه كنود ولنعمته جحود ولآلائه كفور أفلا يعلم هذا الإنسان المغرور الذي يحب المال حبا جما ويأكل التراث أكلا لما أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم ما سيحصل يوم القيامة له أفلا يعلم إذا ما بعثرت القبور وإذا القبور بعثرت ونثر هذا الفعلان تكون منه ما بعثر لأن البعث دليل على أنهم يخرجون أحياء والنثر دليل على أنهم يخرجون أحياء منتشرين والمعنى صحيح أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم أي هذا الإنسان إذا ما انفجر قبره, وبعثر قبره وبعثرت القبور كلها وخرج الناس أحياء وقاموا لرب العالمين أنهم يخرجون حفاتا عراتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا ففزعت عائشة أما حفاتا فجمع حافي لا حذاء له وأما عراتا فجمع عاري لا ثوب له تحشر إلى ربك مكشوف السوءة والعورة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وأما غرلا فجمع أغرل والصبي الأغرل هو الصبي قبل ختانه الذي لا تزال هذه الجلدة وهذه القلفة تغطي رأس ذكره هذا يسمى صبي أغرل تحشرون غرلا غير مختونين كما قال رب العالمين كما بدأنا أول خلق نعيده كما خرجت من قبرك كما خرجت من بطن أمك أغرل فإنك تبعث من قبرك أغرل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ففزعت عائشة كيف يحشر الناس عراتا قالت يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض لأنها صديقة أبوها الصديق ولأنها عفيفة أبوها العفيف ولأنها زكية أبوها الزكي تربتت تربت على الحياء والستر والعفاف فهي استنكرت واستغربت وتعجبت كيف يحشر الناس عراتاً؟ ينظر الرجال إلى النساء وهذا بخلاف من لا تأبى بالعري فتذهب لتتعرى على الشواطئ وعلى المسابح وفي الفنادق ممن تنتسب إلى هذا الدين وإن لله وإن إله راجعون هذا يوم القيامة تعجبت منه عائشة مع أن أحوال القيامة تختلف تماما عن أحوال الدنيا كيف يحشر الناس يا رسول الله حفاة عرات غرلا ينظر الرجال إلى النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك الله أكبر يعني أن الأمر أشد من أن يهتم الرجل العاري بالمرأة العارية لو أن مرأة عارية مرت في الشارع كيف يتبعها الرجال بأبصارهم بل إن بعضهم ستنقطع رقبته وهو يلتفت إليها أما في الآخرة فإنه لا يأبى بها ولا يبالي من شدة الأهوال التي يعيشها ومن شدة الفزع الذي يدخل قلبه والرعب الذي يعيشه في تلك, في تلك اللحظات وتلك الساعات في عرصات القيامة أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور إذن إذا خرج الإنسان من قبره يخرج عاري الجسد مكشوف السوء خالي اليد تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ على العصاة ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت اقرار من عرف الأشياء عرفانا ناد الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وكان الله عز وجل يرد بهذه الآية وينبه بهذه الآية هؤلاء الذين يحبون المال حبا شديدا ويذكرهم بخروجهم من القبور حرا. وأن هذه الأموال سوف يتركونها خلف ظهورهم سوف يتركونها للورثة ليتخاصم عليها الورثة ليتمتع بها الورثة في الوقت الذي تكون أنت مرتهنا في قبرك مدينا بعملك تسأل عن هذه التركة التي تركتها إذن هذه الترك التركة وهذا المال الذي كنت تكنزه وتجمعه كنت عبارة عن حارس عليه كنت تحرسه لا أكثر ولا أقل لأنه قل أن تجد إنسانا استهلك جميع ماله في الحياة فالذي يبني ويعلي والذي يشيد ويزخرف والذي يكثر وينمي هل يستهلك كل هذه الأموال أمر عجب تجد بعض الناس يبني القصور والفلل في شتى أنواع البلاد في شمالها وجنوبها حتى أنهم ربما بنوا القصور على قمم الجبال كقومعات حينما قال لهم هود أتبنون بكل ريع آية بكل مرتفع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون تظنون أنكم مخلدون في هذه الحياة وليس الأمر كذلك فما وجدنا إنسان ثريا قد مات وقد توفي واستهلك جميع ثروته أبدا بل يستهلك إلا الرزق الذي قدره الله له ثم يترك ذلك كله خلف ظهره ويا لحسابه ويا لوقفته بين يدي ربه أما الورثة فتبدأ الخصومة على التلكة منذ أن يدفن الميت يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه عمله وماله وأهله فيرجع الأهل والعمل فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل يبقى الإنسان وحده مدينا بعمله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وانظروا إلى فعل بعثر كأن القبور تنفجر تبعثر بأمر الله جل وعلا إذا ما زلزل الأرض تبعثر هذه القبور بعد اكتمال الأساد وعودة الأرواح في أسادها كما سنبين باذن الله عز وجل بالتفصيل في تفسير سوره الزلزله الأسبوع المقبل باذن الله افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور ما قال ما حصل ما في ما في الجيوب ما قال وحصل ما في الارصده ما قال وحصل ما في الصناديق لا ما قال وحصل ما في الحصالات وحصل ما في الصدور هذا هو البنك الذي ينبغي أن تعتني به وهذا هو الصندوق الذي ينبغي أن يعمر بطاعة الله بالتوحيد الصحيح والعقيدة السليمة وبتقوى الله جل جلاله يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر وحصل ما في الصدور قال ابن عباس أي وأبرز وأظهر ما في الصدور أي ما يسر العبد وما يعلن كل ما أسر الإنسان في هذه الحياة في صدره فإنه يبرز يوم القيامة على وجهه يقول العملاق العلامة الطود الشامخ ابن القيم رحمه الله وإذا تأملنا النصوص نجد أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يقرنان القبر بالصدر وذلك لحكمه فقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين القبر وبين الصدر يوم أن على الأحزاب في غزوة الأحزاب حينما شغلوه عن أداء صلاة العصر في وقتها ماذا دعى عليهم قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا وجمع الله تعالى بين القبور والصدور في هذه الآية قال ابن القيم لأن القبر يستر جسم الإنسان فالقبر يستر جسمه والصدر يستر سره فيخرج الله عز وجل جسمه من قبره وسره من صدره فيظهر الجسم على وجه الأرض وما في الصدر على الوجه كما في قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم لهم سيمة ليست لغيرهم يعرف المجرمون بسيماهم, بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور كل ما أخفى الإنسان في صدره في هذه الحياة فإنه يحصل يوم القيامة ويظهر ويبرز فالنفاق الذي أخفاه والخداع الذي أخفاه لله وللمؤمنين لا بد أن يظهر على وجهه بل قد يظهره الله تعالى في الدنيا كما في قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا نخرج ألا يخرج الله أضغانهم يعني أحسب الذين في قلوبهم نفاق وشك وريبة ألا يظهر الله عز وجل ذلك على وجوههم بعض الناس ولا نقول ذلك من أجل ظن السوء بعض الناس يظهر النفاق على وجهه تظهر الخديعة على وجهه وملامحه ومحياه تراه إذا أقبل إلى المسجد وجلس بين يديك لم يأتي لله أتى لغرض هو يعرفه يأبى الله تعالى إلا أن يظهر ذلك على صفحات الوجود إي والله ويتفطن لذلك أهل الإيمان أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم وخالقهم يومئذ أي يوم القيامة بما فعلوا وبما أخفوا وأسروا لخبير خبير بأقوالهم وأعمالهم وانتبه فإن خبير أخص من عليم فالعليم بظواهر الأمور وخبير ببواطن الأمور وخفيها ولذلك كان من المناسب الآن أن يقول ربنا عز وجل إن ربهم بهم يومئذ لخبير لأنه لما ذكر الصدور وما قد يكنه أصحابها من الشكوك والريب وغير ذلك من الأمراض فإن الله تعالى أخبر أنه يوم القيامة بهم خبير وهذا ليس خاصا بيوم القيامة فهو جل وعلا خبير بهم في كل وقت وفي كل حين أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قلت إن خبير أخص من عليم ولذلك قال تعالى في قصة تحريم العسل أو ماريه في سورة التحريم قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير لأن الأمر كان سرا ولذلك إذا ذكر الشيء الخفي كثيرا ما يختم الله عز وجل أو يذكر اسمه العلي يذكر اسم الخبير فبعد أن ذكر مثلا مفاتح الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام هذه أمور كلها خفية وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفسه بأي الأرض تموت إن الله عليم خبير ويوم أن قال لقمان لولده إنه يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله وهذه الخردة له وهذه الحبة التي تكون في هذه المخلوقات الهائلة هل تكون ظاهرة أم مخفية تكون مخفية ولذلك قال ربنا بعدها إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير ونترك الحديث عن بقية معاني الآيات الكريمات وفوائدها البلاغية بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول جل وعلا وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يوم اذا الخبير والصدور قد يراد بها القلوب كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى فان القلب محل الاعتقاد ومحل النيه ولذلك جعل الله عز وجل الأعمال قائمة على صحة هذه النيات إنما الأعمال بالنيات وبالجسد كما قال صلى الله عليه وسلم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك سليم من البدع سليم من الهوى سليم, من الهوى سليم من تعلقه بغير خالقه قلب تعلق بالله قلب تفرغ لعبادة الله قلب أحب الله والدار الآخرة قلب قدم طاعة الله ورسوله على كل شيء وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير فهو عليم عز وجل بما أخفوا وبما أسروا وهو سيجازيهم على أعمالهم ولقد تضمنت هذه السورة المباركة وجوها من البديع والبيان اولا التأكيد في إن ولا من التوكيد في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الذي يفيد زيادة التقرير والبيان الفائدة الثانية الجناس الغير التام أي الناقص في قوله ضبحا وصبحا وشهيد وشديد الفائدة الرابعة الفائدة الثالثة من فوائد هذه السورة البلاغية توافق الفواصل في قوله تعالى شديد وشهيد قبور صدور وهذا يسميه علماء البلاغة بالسجع المرصع وهو من المحسنات البديعية الفيدة الرابعة التضمين فلقد ضمنا اسم الله عز وجل الخبير المجازي على رأي بعض العلماء إن ربهم بهم يومئذ الخبير بعض العلماء من يرى أن الاسم هنا ضم أنه المجازي لهم على أعمالهم هذه أهم الفوائد البلاغية التي جاءت في هذه السورة الكريمة وأما فوائدها المسلكية فإنه يستفاد من هذه السورة المباركة عظم قدر الخيول المجاهدة في سبيل الله لأن الله تعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم كما قلنا فما أقسم الله بها إلا لعظم شأنها ويستفاد منها عظم وقدر وجلال هذا العمل العظيم والقتال في سبيل الله لأن الله تعالى أقسم بالوسيلة المؤدية له والمركوب الذي يركب من أجل خوض هذه العبادة فهو تعظيم لشأنها وتعظيم الوسيلة تعظيم للمقصد ويستفاد من هذه السورة فضل الغزو في صلاة الصبح في قوله فالمغيرات صبحا لأن الله عز وجل فضل هذا الوقت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراه ويستفاد من هذه السورة أن أغلب الناس يكفرون بنعمة الله لأن الله عبر بلفظ الإنسان الذي يفيد العموم إن الإنسان لربه لكنوت ويستفاد من هذه الصورة وجوب شكر نعمة الله ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلا لنعم الله حال الرخاء بل ينبغي أن يذكر نعم الله عز وجل أيضا عليه حال الشدة وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وليوقن أن المصائب نوعي إما أن تكون بما كسبت يدي الإنسان بما كسبت يد الإنسان مثل قوله تعالى ما أصابكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أو أن تكون ابتلاءا من عند الله فعل الإنسان أن يعرض نفسه إذا ما أصيب بمصيبة على ربه يعرض نفسه على أوامر الله إن كان قائما بما أمره الله به ولحاسب نفسه فيما بينه وبين ربه فإن كان يرتضى في حاله وديانته واستقامته فليعلم أنه ابتلاء من عند الله والله لا يبتلي عباده إلا تمحيصا لهم وتخليصا لهم من الآثام والذنوب أو أن تكون هذه المصيبة بما كسبت يد, يد الإنسان لأنه هو الذي كان سببا فيها فعليه أن يتوب ويؤوب إلى علام الغيوب ويستفاد من هذه الصورة أن الشهادة قد تكون عملية ولا يسترط أن تكون قولية في قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد وهذا على رأي الإمام محمد بن كعب والشنقطي وغيرهما فالشهادة هنا شهادة عملية فالذي يجحد والذي يكفر ويفسق ويفجر قد شهد على نفسه بذلك شهد على نفسه بهذا الفعل فلا يسترط أن يشهد شهادة قولية فالشهادة إما عملية وإما قولية ولذلك نقول اللسان إما أن يكون لسان حال وإما لسان مقال ويستفاد من هذه السورة ذنب حب المال المفرط وما جاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حب المال إلا على سبيل الذنب إلا على سبيل الذنب بل حتى ولو كان الإنسان كريما سخيا يستعمل هذا المال فيما يقربه إلى ربه لا أمغى يحبه لأن الواجب أن يصرف حبه ومهجته وروحه إلى ربه ويستفاد من هذه السورة عظم يوم القيامة وهول المطلع فإن المطلع عظيم وذلك يتمثل في خروج الناس من القبور منتشرين بعد أن تبعثر قبورهم ولذلك أتى الله تبارك وتعالى بهذا الاستفهام الإنكاري الذي يفيد التهديد وهي أيضا فائدة بلاغية يمكن إضافتها الاستفهام الإنكاري الذي يفيد الواعيد والتهديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ وهذا التهديد من عند الله والله عز وجل لا يهدد إلا بأمر مروع نعوذ بالله من الروع ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت في قوله إذا بعثر ما في القبور هذا دليل على أن أهل القبور سيخرجون أحياء ويستفاد من هذه السورة أن العبرة في الآخرة بما اعتقد الإنسان وما حصل في قلبه وصدره وأن المال لا ينفعه وحصل ما في الصدور ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان مهما أخفى وما أكن ومهما أكن في قلبه وصدره من الأمور التي لا يطلع عليها الخلق فإن الخالق قد اطلع عليها يوم تبل السرائر ويوم يحصل ما في الصدور ويستفاد من هذه السورة أن أهم صندوق ينبغي أن يحرص العبد على أن يعمره هو صدره وقلبه بماذا بالإيمان الصحيح والتوحيد الخالص لله وبالتقوى وخشية الله عز وجل ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما يظهر ومما يخفع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء فلا يخفى عليه شيء من أمور خلقه إن ربهم بهم يومئذ لخبير ويستفاد من هذه السورة إثبات الجزاء أيضا لأنه لا يعلمهم فقط بل سيجازيهم وتكون الفائدة مستنبطة من التضمين على رأي بعض أهل العلم كقول الرازي هذه أهم الفوائد التي تعرض لي ويمكن أن نستنبطها من هذه السورة المباركة لكن لو قال قائل وهذه ملاحظة كان الأولى أن يدلي بها طالب علم كيف هذه السورة نزلت في المرحلة المكية قبل الهجرة التي لم يشرع فيها الجهاد في سبيل الله والله تعالى قد أقسم بالخيول المجاهدة ممم وهذا الذي حمل عليه بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما وغيرهما رضي الله عنهم على أن العاديات هي الابل. حتى قالوا في فالمغيرات صبحة هي الإبل التي تدفع من مزدلفة إلى ميناء في صبيحة يوم النحر وهذا بعيد على الصحيح وهو قول الجمهور فالجواب على ذلك كما قال الإمام ابن القيم في كتابه أقسام القرآن أن الله تعالى ذكر العاديات في هذه السورة على سبيل التمثيل للاختصاص فهذه السورة نعم ذكر الله فيها الخيل المجاهدة لكنه ذكر قريشا والعرب بنعمة الله عليهم بالخيول فهو قد ذكرهم في سور وآيات بنعمته عليهم بالإبل وجعل الإبل خاصة بحمل الأثقال والخيل بنصرة الرجال فإنه ذكر الخير هنا وهو أشرف البهيم كما قال ابن القيم وذكر أحواله في كيفية الإغارة في عدوه وضبحه وخروج شرر النار من تحت حوافره إذا وارت بحوافرها الصخر والحجر وإغارتها على الأعداء صبحا كل ذلك تذكير بنعمة الله بهذه الخيول التي بها يدافعون بها عن أنفسهم ويدحرون بها أعداءهم فيطلبون بها العدو ويفرون بها من العدو وهذا في منتهى حكمة الله عز وجل وإرادته ولذلك كره بعض العلماء ومنهم من حرم نحر الخير كان بد أن نمر على هذه الفائدة الفقهية فإن بعض العلماء من كره لحوم الخير وبعضهم من حرم وبعضهم من أجاز والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم أما أبو حنيفة فإن المشهور من مذهبه أن لحم الخيل محرم واستدل بقوله تعالى في صورة النحل فإن الله ذكر الأنعام وذكر لكل صنف وظيفته والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وتحمل نعم ولكم فيها جمال حين ترحون وتسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم نرؤوا في الرحيم والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلموا فذكر دور هذه البهائم ثم استثنى وقال الخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ومقى لتأكلوها وهذا رأيه رحمه الله والسنباط لا شك أنه قوي لكن الرأي في مقابلة النص. مردود وكره بعض أهل العلم كالإمام مالك اكل لحوم الخيل والصحيح مختاره الإمام أحمد والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوها وكذلك في حديث أسماء ولكن لا يؤخذ هذا على سبيل الإطلاق فانه يجوز أكل لحم الخيل إلا أنه لا ينبغي أن تتخذ الخيل للنحر والذبح لأنها وسيلة للنقل وللجهاد في سبيل الله هذه أم هذه الفوائد التي تتعلق بهذه السورة ونسأل الله تعالى أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم وأن ينفع نبيه وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ووصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه يا